بسم الله الرحمن الرحيم والذاريات ذروى فالحاملات وقرا فالجاريات يسرى، فالمقسمات أمرا إنما تعدون لصادقه وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يُفَكُّ عَنْهُم مَنعُك قُتِلَ الْخَرَّاصُونَ الَّذِينَ هُمْ فِي غَمْرَةٍ سَاهُونَ يَسْأَلُونَ أَيَّانَ يَوْمُ الدِّينِ يَوْمَهُم عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ ذُوقُوا فِتْنَتَكُمْ هَذَا الَّذِي كُنتُمْ بِهِ تَسْتَعْجِلُونَ إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ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 فأخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم وهو مليم وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم وفي ثمود إذ ذل لهم تمتعوا حتى حين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 والأرض فرَشْناها ثنيعَ الماهِلون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون فَفِروا إلَى الله إِنِّي لَكُم مِنْهُ نذيرٌ مبينٌ ولا تجعلوا مع الله إلَهًا أخر إِنِّي لَكُم مِنْهُ نذيرٌ مبينٌ كذلك ما أتى الذين من قبّلهم من رسولٍ إلا قالوا إلا قالوا ساحر أو مجنون أتوصوا به بل هم طوم طعون فتولّى عنهم فما أنتم ملوم وذكر فإن الذكرات فعل المؤمنين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 فإن للذين ظلموا ذنوبا مثل ذنوب أصحابهم فلا يستعجلون فويل للذين كفروا من يومهم الذي يوعدون مع تحيات الفجر للإعلام الإسلامي إسلامي, إسلامي